أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب السجن أأرباب يتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما in het وصاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه hun naad in hun korniende rabbik, faansa de Shaitaan, zeker rabbik, falibith in وقال الملك إني أرى سبع بقارات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خض وأخر يا بسات يا بسات dan, maar u, antoon in وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأولى يا بسات وأخر يا بسات لعلي أرجع إلى ناس لا يعلمون. قال تزرعون سبع سنين. فذا بمن فما حصلتم فذا في سبيل قليلا مما تاكلون als de oerstaduiën, لما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديه In rabbi bikahidihinn alim. <tik> En dat van Als ik het goed heb, dan heb daarik lijkt me وما أبرئ نفسي إن النفس لأبنى En de Ik قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك ونصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير آمنوا كانوا يتقون ودا إخ يوسف فدخلوا عليه فعرفه وأم وَلَمَّا جَاءَهَا نَذْرُ بِجَذِبٍ قَالَ تُنِيبُ بِأَخِي لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَعْرَفُونَ أَن إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أبا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما وجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فَأَرْسِلْ معنا أخانا نكتلك ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا Waarom ga ik قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله En wat ik wel kan zeggen is وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقه وما أنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله علي تركلت. لما دخلوا من حيث أمرهم Waarin? فلما جهزه